o niin و ا ا و أفلا أنت الذي متعا <تصفيق> I'm uh fine. -oh. Dan yunabda bimaa. وأن إنا ربك O وأنه... Why Voi, What is this? mm -hmm. كُلُّ سِحْحٌ مُسْتَمِرٌ One مَن تُلِي وَتُفْهَمُ Còn nào سَأَمَلَّ بَغُو أَنِّي إِمَّا فتعا ربا of the One, two, رُمَّ مَرَّ زَمَانٌ وَأَسْرًا